الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة الحاملات وقرة الجاريا في الثرى أمرا ماني الرحيم والدارسين ذو بن يُفْكُّ عَنْهُم مّنْ أُفِك أُوتِينَا الْخِرْقَ الَّذِينَ هُمْ في غمرة السهون يسألون أيام إلى الخراصون الذين هم في ضمر سنساهم boom من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم وفي أموالهم حق للسلام وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَمَا تُوعَدُونَ فورب لما أنكم دونه، هل أتاكم حديث ضيف إبراهيم المكرم؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام al-salaam. وَبَهُ إِلًا نَجْ قَالَا أَلَسْتَ قُلُول هَرَاو تقربه إليهم قال ألا تأكلون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قلون فأوجت منهم حيفة, <قلون> منهم حيفة قالوا لا وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صروة تصكت وجهها عجوز عقيم قالوا كذلك قال رب إنه هو الحكيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا Oh. Niin on رجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ وَفِي مُوسَى أرسلناه إلى في عون بسُلْطَانٍ مُؤْمِنٍ، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. القدناه هو جنوده فمذبناهم كل يم وهو مليم وفي عال الدنيا ارثا mm <tuh> وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين عن أمر ربهم فأخذت هم الصارقة وهم يظهرون أما استطاعوا من قيام وما كانوا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كانوا قوما فاسقين والسماء تغفرون إني <تصفيق> لكم <تصفيق> <تصفيق> فتواصوا <تواصل> به بل <هم> قوم طاغون <تواصل> وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى فعول المؤمنين وما قال قصّر الجنة وما خلق الجن والإنس إلا ليقبضون ما أريد منهم من ذي there <laughs> ذين ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِتْلَذَنُوا بِأَصْحَابِهِمْ فَلَا يَتْعَجِلُونَ فَوَيْلُ Kenen kertovat he? He